وَأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَاتَّخَذُوا السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفين لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا تعقلون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 ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحشرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة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 دونه فذلك ناجزي جهنم كذلك ناجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي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 سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفر حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن غهورهم ولا هم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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض نوقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي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 قال بر رَبُّ رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيداً أَصْنَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاداً إِلَّا كَبِيرَ الَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكانوا لنا عابدين ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمَ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَمْسَبِحْنَ وَالطَّيْر وَكُنَّ فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَتَ لَبُوَسِ الْكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَن تُمْشَاقِعُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذل كف كل من الصابرين.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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطيب السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا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 فَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُّنَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ حَقُّ بِالْحَقِّ